اتغذوا أحباراً ورهباناً أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً La ilahe illa hu Subhanehu amma